زود أري أري على <سؤال> سبعين سيس زود أري تو عقدين ويرنا أكنى عرسو جذن مدد أكنى عرس تخرين مدد أكنى عرس من ألمين السن تو شولين السن يمي عسني رب ينصبح لهم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 ينادي وشبحنا نبيان في ستة ربيان السلاميس وينق سكسان وينق دعان ربيان في ثلاثة افردان يعني في الجنة يعني يعني يدعس المندكنا لا تس شمال أدخله الله الجنة وينوان وين في دعان المندكنا لا تس من اثم ثلاثة افردان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 îmi ne ținând de genet, n de încât cineva nu are genet, de încât cineva nu este. A cât? Uitarea, îmi إذا قنني أني سين بليان إيجا ذري يعني غير شملت مس يسبقنا رب يان سبحانه قد القرآن الكريم ويناكند يسبقنا أشلين نبيان في لسات رب يان سلاميس قسونينس يسبقنا بليان يبدننا كيان أدرين غير الحلا بالعكس أدرين يعني ما أدرين قد حالا أريرون إلى ثابت سن أرى الجنة كني عرف الظنس وطسطاس يويني تقرحان يويني تعتذن أكام يون واسيح يعني صارد أسامة بن زيد لنادي ندن في السلسة الربيع السلاميس فدها كان في الجنة ولا أقبلين أعتاصي كش من أكام منهم أريك ش من منهم أريك ش من يقولان إن الذي أن يجدك من أرتمس ولا غطاس بيدك يجدك من أرجنت ألاع مسكتك أكا ما ي يعني يقوله ما يلا بيدريك من أرج أرجه النمل أيه ذبي الله يقوله ثن إذا باتص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 و كل حاجه ناضنين ان فاذا عامه من يدخلها يعني في جهنم ان فإذا عامه من يدخلها النساء يعني الى مجلس من اعم مجلس و دي خدم سوين سوين رسم خطش اسم ناكي زين سري فرح زين سري يستنفع و و مدار نقفيس اكن ديز غني نشوف حنا نبيه في لسه تصرف بها باللي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 والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة سبحان الله داينار ديسغنين باللي يعني ال تيمساكيه انسس ارؤي تكسرت سوا عينك الصرغيناكو يعني غسي مساكيه ايتيج قويور اتسود قرن بجحنم والاعاذ بالله اكا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 أم من سمس من أم ماي صرغيم كمستكيا الندونيت سوalem في مستكيا الندونيت أم خدت صرغيت شجرة أم خدت صرغي كل شيء أردت الجرعة لبعد أيام أنا صرناه وأزلت ساعتين أحريش أم التاس أم زوني يعني ماشي زي ناري صور ندم ماشي زي ناري يعني كمقارنة زي سنومدان إيه هنا قد قدي سنومدان باللي عم يرنين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 سوينيك زمر او يوغيه اي ناس سكي اداف قاين ايغو خلال زوينك القرن سري تيجازيو سرات يعقف ويرنات او يزنا تي مسكيا بيرديو صحنوا سنا يسار بيان اي تشام خاطر تي مس مي لاورتو اوت سفر عيناراس اينا راسرا اديتش اكن قرن ات ات يعني ايمانيس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 ما يلا زين نرتفم أكين دغن تصمد ظنيم تم قرانت زين نرتفم أكين دغن يعني جقش سوا أكين دغن دي سجني باللي ما أشبه إن في لسات صربيان السلاميس يعني خشيم السكينين أكين دي صوت يعني أبوه ريرام ساعة عقين قيس ساعة مش كأن تصمد زوجينين ساعة يعني عمره ده ضرب كيماراني نينيا بليان صحدرت ان يعني الصايس دا شو الصفه حكيمه شكل من البوندان بلا شكل ماشي داكاين رادينين ايت كاين داغني ديزوغني وشبي حنا نفيو في الاساس تربيها السدانيش دا شو امتشكيان يعني ارقي ارقي يعني غيرنا العمقي نسي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 أكند يسفن جن جل حيزنا اثنين ينادي يعني توزرثنا بغليم الكفر أزال يعني نودي المشي ديوني غير نعصين تدغاه أذان اثنين أربعين أمي غير جبار أكن دينا وإن درسه مثل أحد أكام يعني أغلك كير ويانا أمكان جري قيم أمين ريدن جرمك ذل وعيني كي سبقا وشفحنا نجيان فلسلس الاربيان عبد السلامي سيلم ماس اما عدوز كي يانين بلان كفريوان ادلين كجاهمن زوريس مقريس وطقسن اولي منسن زور ابلان السن كندار مقريسة فاص اكنا رفرضا وضع السن الى سفنين اكنا زندارة العذاب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 الدنية يعني ممكن نقارن الأرض دوني في قطع يعني أي سن سنز وينص سنز دني يعني أكاد. يعني دي سزقين وش بيحنا نبينا أكنا رزر المتن يعني فذا شو يتترجون وكنا رفر ظن بالي سوتي ثم سن مشي دين كن قارني دي يعني حملين دا شو كان أكندنا فليس له اليوم يعني وكفرون يا فليس له اليوم هاهنا هكا حميم ولا طعام إلا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 اين لي تنجي يعني جوجلين يعني جوجلين لا هي تقولين من كويز كلانغ الجهنم خصصي زين زين يعني انسرى في الرزن زين سر سيرنون وزين رتشن اكنه غاديس يقين يليوين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 يونا لم عن عنققيس يعني يلي يون على سب وينك غم على سب وين أكن قنديك خلاك على سب ماشين أكو أسد في يون صمت على سب تدران على سب نيلي وين وين ميك وين ميكو خلاك زوين ميجست أكن نرجع قرربيا ويرنان يسبق ند, ند... او آه... شبيح المنبيان فلسلسة وربيان السلاميس يناد يعني وين رأيه في العتاف ان كان اني ام تشكين العتاف انا مشيج العتاف اضرحان او عران ينا دام نزون ديوين اسبقين يعني am tăiați câteva dintre aceste scurgeri dar nici am tăiați aceste baline, am tăiați aceste baline, scurgeri de două, de două dar nici. Lasă înțelegeți? Înțelegeți?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 اكام يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقى اكام وذين رتجن اكام ذغن اذ اوذ ما ونسن ادلين فريك فطاسط استغفر الله ادلين فريك فطاسطس وادلين اكام ناقف سنين ازن زين ولاش لاش انسعر الدين نغمت رسما عن ايمان السلم اكام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 الجذر جهلن، هذه صوت قرده، وهذه وهذه تزين، هذه تزين بنات المليان، أكنية تزين يعني سيوجا حشش وانا كنيت تزين يعني وغيو يطحون يعني، أكيد الزين مبتني ويعني ردي فيني يجي أبو فليس ووو وقف بوتيس الزين إي جذق لنا جهلن مسيري نفس لانيام أمزون سننت ..ugi انا وكان له ذلك gewoon wat lives the shadows ..وزلي دواى قالوا ليس ..عينك فقط نهوتا عن الخير ..ووهوضا عن شゲ Adam janethead dieクH Centers ....was Χerves عز وجنج ..وهووالجسدم Wenn Christmas ..اصليم ت usw a mrapnu اللي miarroof هناي أ señalصح ..لليه تصم أن pudding' m服akihex ..لم عن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 ويجب أن نرد أدسف جنب إمدى أن نكون هدو غالان إما روالي العسافة كيان إما روالي أنشتكيان قد تم يخيفنا ذنب أمر ذري يعني هاي الصوت مردين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 يعني إننا سندعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هذا الملك أي جد وكل ربيع غفر أن أكنريس أكنير يعني نحن أريليندرس يعني يتسحيل الخزان إنهم إذا أثر ربيتو أن أكنريس لنا أكنريس سخف لنا ويدعون وسكن بالاعتداد. دشوكان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 يمين التي نان رب الصالحين اذكر اسم امسك هذا المقلب الوذ في الدل يوم تقلب وجوههم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا قطعنا الله واطعنا الرسول أمر ذن ربين ين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 إما لا تقضى ربك سبحانه أتقضى سوى شمس طعيك أتقضى سوى شمس الحسينيك للخذينيك الصالحات تسولو فيك سين لك سيوضا أن داع عرض خضمت أين سلا تقلل أكتشو من الجنة ذوي سلا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 ينظر بعد نتوالا ذا يأيه معنا غاوتنا ذا شو يديه قام ربين مؤمنين جل جنسي ذا الخيرات ذا يعني ذا كنقار ذا النعمة كنزيف كان لحالا إخا من أرزغن صوران ذا أين رتشن ذا وين رسوين ذا ينقارن صرف الحنطاس لكن عاكن ذا شو يديه كان قتمس قل عتف نعم قراني أقولي حالاً أور مزمير يلمدان أتلاوين، لكن قرسيز مراة ينختم بلا شك، بلا شك تسفر نظر جنس، ما تينسوش ذه كنكة، ما تيندلمي كنكة، قد راع دس خذ من الطاعات، لكن دي نع رب صبحانو، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟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 عثان أرجع منهم أريك من هم يرنغي مريزة رانشتكين أدي ذعوه ربي صبحانوه وذين دم وذين يغم ذنب يكنكين كان لاياب يوما يعفو الظالم على يديه أنا الظلمكي الطالبكين هدي كرش غفيفة سنيس ادي الكرش ادي الكريس وديت غزاز ادي الغصنيس دي فسنيس فراغ افرضنا فيه يا ليت اتخذت مع الرسول سفيره امر ضد فراغ ريتس يا ويلتا الاسفي واين رجل دون يفيق ان يخلل امر يعني <تصفيق> مرور على غانا فلانه فلانيه غانا فلنتيا ذا حبيبنا دم تقول ننسى الصفغ نتعرب <تصفيق> بها ننسى الصخر مسلاد فرن فيهم ويرنا الشيطان يغرا في غلا يستجد يا ليتني <تصفيق>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 زائر الجن يلوين غنى الجن أدي خدم سوين سر يخلد سوين سر سخيم يلوين أكن لغني بوجادن يعني بوجادن جهنم أدي خدم سوين سر يحرس إيمانس سوين سر سمنع إيمانس أكن لغن أنذر رب ينصر حنو المندك نين أرى يجد ويد أجخلل ذوي ذريخ من سوين سرخ لين أكتم الجنة ذوي من سوين سرزم من أني من سن إجاهنهم ذوي أكن ذقن أون يكن قن غزمي لعدن سفلا سراب أسمى عربي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 أراد يناللهم سلم سلم ومدنا الدين وزكرين على عساب غايم السن يدوين عدنا مبحرية يدوين عدنا من الضرق يدوين عدنا نزوني يعني سفل البو يعني أعيذي يدوين من عقول يون على عساب ألاوين عدنا دين ثام العبوط يدوين ونفقوه يعني أوري زكره لغا لغا لغا لغا أكين دا غنويذ أريك من أرجعنم أغيسمنا عربي غايت من عيكو ينسيدي مك